「まぁハタリアフ الحقيقه بس ده وسلم 何でも」 انت شايل مني بس ليه د ق ت الناس وكلام الناس عشان انت طيب وحتمشي كمان وتكون زعلان اسمعني طيب I'm、we'll、sorry.